Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam raf. Tilkah ayatul kitab al-hakim. Akan dinas agaban an aupainah ila rujulin minhum an azdirin. Sewabshir yang amanu, an lhamu kata musyad Rabbihim. Qad al kafirun, inna dzal sahir mubin.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 دره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لا وَمَا أَنَّهُمْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو معجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فيه من يعمهم واذا مس الانسان ضر دعى لجانبه او قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه بره مرك ان لم يدعنا الى بر مسه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 ذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقوم أن أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل له من القوى نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن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 في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَخَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَاءٌ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 مَسَّدَخٌ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تُنْكِرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بذيح طيبته وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف جاءت هاريح عاصف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 يا أيها الناس إنما ضيكم على أنفسكم متى على الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إن ما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعشاب حتى زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس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 وصحاب النارهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم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 Hunalikah tbelu klu nafsim ma aslafat, waruddu ila Allah maulahul haqq, wazal anhum ma kano yafterun. Qul maa yarzukum min al sanaa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 فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 Qulillahuhu yahdi lil'chak, afa man yahdi ila lhak, ahaq an yuttabah anman la yahdi ila an yuhda, fama lakum kayif tahkumun. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتروه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 افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك افا انت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم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 وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَوْلِ إِلَّا هُوَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَن وَالَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ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 Athumma إذا ما وقع آمنتم به Al-آن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنت وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأه العذاب وقضي بينهم بالقصق وهم لا يظلمون ألا إن لله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 وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزلتم لَلَّهُ لَكُمْ مَرْزُقٍ من فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وما تكون في شأنه وما تثنون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلتفى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 Inna al-Giztillillahi jami'a, huwa al-Sami'ul-Aliim. Ala, inna lil-lahi ma fi al-samawati wa ma fi al-ar. Wa ma yattabul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 وَاتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا يرتؤ ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم قلايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا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 كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَأَرْسَلْنَا إِلٰفِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْ قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ فَلَمَّا جَا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 تنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم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 وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إنك وَأَقْوَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ما بينصر أبو يوت وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين.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 وَجَاءَ وَزْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِرُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَلِيغِ السَّرَائِحَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يره العذاب الأنيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنون Kذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منهم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 يُصيبُ به من يشاءُ من عبادِه، وهو الغفورُ الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ وهو خير الحاكمين